بوك تو أتن ثمانية عشر ثمانية عشر غين كورين. تنظيف المنزل تنظيف المنزل إدا أردي لأرة اليوم هو السبت اليوم هو السبت. دا تيد. اليوم عندنا وقت كافي. اليوم عندنا وقت كافي. اي دا كاوري رينت اليوم ننظف المنزل. اليوم ننظف المنزل. اي جور أنا أنظف الحمام. أنا أنظف الحمام. من مت ذاكبيلاً؟ زوجي يغسل السيارة. زوجي يغسل السيارة. بأننا بوسش كلنا. الأطفال ينظفون الدراجات. الأطفال ينظفون الدراجات. Beste mor, vandre blomsterne. Al jadda tasqi az Al jadda tasqi zuhur Børnene udder op i børneværelset. Al atfal yurattibuna ghurfat al-atfal. Al atfal yurattibun ghurfat al-atfal. Min man udder op på sit skrivebord. زوجي يرتب مكتبه. زوجي يرتب مكتبه. أضع الغسيل أنا أضع الغسيل في <تصفيق> الغسالة. الغسيل في أنا أضع الغسيل في الغسالة. أنا أضع الغسيل في الغسالة. <تصفيق> أنا أنشر الغسيل Anna ansjor El rasil. Jeg i strugervadske Anna, atvil Malbes. Anna, agui al Malbes. Vind du erne er s navsedder. wascha. affir du Al nav tuasiha. er الأرضية وصخة سعى ويسد أر بسكت السحون وسخة السحون وسخة من ينظف النوافذ؟ من ينظف النوافذ؟ من ستوسور؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ من ينظف بالمكنسه الكهربائيه؟ Wem fäcker من يغسل الصحون؟ من يغسل الصحون؟